قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتكطه بعض السيارة إن كنت فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غذى يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم وهمتنا لولا أرضى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء شاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب.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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه كد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه كذ من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعَ لَأَيْدِهِ وَكُلَّ حَاشٍ لِلَّهِ هَذَا بَشَرٌ وَقُلْنَا اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَا الَّذِينَ تُن نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب استذن أحب إلي مما يدعونني إليه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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر فمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تقول الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 يا صاحبا يستدل أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سم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 قرني عند ربك فأسه الشيطان ذكر ربه فأسه الشيطان ذكر ربه فلا بث في السدن بالطاسين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 قالوا أقواث أحلام وما لحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات, يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد مَا ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون.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 وربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن لله ما علمنا عليه من سوء.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 قال تعالي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدر المحسنين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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من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 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ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 دخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دَخَلُوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لما كانوا يعملون فَلَمَّا دَهَزَهُ بِهَٰذِهِمْ جَعَلَ اسْتِقَايَةً فِي رَحْلِ آخِيهِ فَمَا أَذْنَمَ مُؤَذِّمٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ مَاذَا تَسْقِدُونَ قَالُوا نَسْقِدُ صَوَالِكَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ تَا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 استئسو منه خلاص نجية قال كبيرهم ألم تعلم أن آبكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرط في يوسف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 ويصبر فإن الله لا يضيع أدر المحسنين قالوا تَبَلَّى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ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 أَبَالَ أَسْتَغْفِرَ لَنَا دُنُوَ بَلَى إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْوَفِّرُ الرَّحِيمُ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 فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أبعو إلى الله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 نصرنا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عذرة لأول الأباب.